Mı kana yürediğe acil taajel namlefiha mı nşaıl mı den yüredi sı mı jel namlefiha mı nşaıl mı den yüredi sı mı jel Min olsa olsa olsa olsa olsa olsa olsa olsa olsa olsa بك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وَأَخْصُو لَهُمَا جَنَاحَ الْضُلْلِ بِالرَّحْمَةِ وَقُرْرَ رَبِّ رَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَةَ طَبْبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِلَّا هُوَ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَزُورًا